רוצ disappointment ව෗නු වයු, ස෗සා වෙවන වබ වතු, වින් විඳ හැහ දැට වින් වය විම අතුෙදු වල් sortie 雨 iedz号 iają azar ool boiled treats nd omdat قام هو الجزء الثاني عشر لدروسي وقواعد الدروس والقواعد النحويه ملتقط من كتب شيخنا عبد العاد صالح بن محمد بن عثمان المصري الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا الجزء 22 من كتاب المحرره لعام 1330 بعد 400 هجري وقت النبي الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى مصول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دام ثم بعد فقد نقلت في مقدمة كتاب التعصب للشيو عواطفة نشوبة بالأهوات نقلا عزيزا الشوكاني رحمه الله كان قد بكره في كتاب البدر الطالع في ترجمة علي ابن قاسم والذي قال في ترجمتي أنه ولد في شهر المخرم في العام الثالث والأربع والأربعين بعد المئة وقال إنه اتصل بأكامر الناس وأصاغرهم وقد استوت لديه طبقاتهم كما استوت لديه الشدة والرخاء والإقبال والإذبار والمحبوب والمكروب وقد رأى نفسه أميراً كما رآها فقيرا ورآها طارة في البقاع وطارة ورآها طارة في اليفاع وطارة في أخفل البقاع إلى أن قلناه ماتا الله في شهر المحرم من عام التاسع عشر بعد المائتين والألف والشاهد الشاهد في طرجمتي هذا النقل الذي قال فيه الشوكاني من, محا... إنه من محاسن كلامه وكما قال الشوكاني من محاسن كلامه الذي سمعه الشوكاني منه مباشرة نعم نسمعه الآن الشوكاني في جامعه علي بن قاسم الحج قال ومن حسن كلامه الذي سمعته منه من الناس على طبقات ثلاث فالطبقه العاميه البلدماء الاكابر وهم يعرفون الحق والباطل واذا تلفوا لم ينسى عن اختلاقه والفتن لعنه بما عند بعضهم بعض والطبقة السافلة عامة على فطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يفتدن بالك إن كان محقاً كان رجلة وإن كان موقماً كانوا كذلك والطبقة المتوسطة هم منشأوا الشرق حصو الفتن الناشئة الاختيت وهم الذين لم يؤمنوا في العلم حتى يردطوا من غطبة الطبقة الغولة ولا تردطوه حتى يكون من أهل الطبقة السافر فإنه من آوات فإنه إذا رأى من, من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يفالح عقب دم الذي أوقعه من القصور فوقوا إليه اجتنام التطريع ولستقوه إلى كل قول شديع وقائع موقظ اهل الطبقه السفلى عن طغول القط في تمويهات باطله فعند ذلك تقوم الفتن الدينيه على اساس هذا معنى الكلام الذي سمعناه انتصر انتصر خطط الشوكاني في ختام هذا الكلام وقد أي علي بن قاسم إن من تأمل ذلك وجده كذلك أي وجد الناس على هذه الطبقات الثلاثة هذا التقسيم لعله أخذه من الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه والأثر الغرواه كوميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال نعم إنما الناس ثلاث عالم ومتعلم على سبيل النجاة والهمج الرعاة أتباع كل ناعة نعم نعم الطبقة المتوسطة في كلام علي بن قاسم لم يشر إليه علي رضي الله عنه في هذا الأثر ولكنها تدخل في الصنف الثالث الذي أشار إليه عليه رضي الله عنه قاله أبي طالب قال أقصد علي النقاس إذن أشار إليه علي من أبي طالب رضي الله عنه في قوله الهمج الرعاع أتباع كل ناعد والطبقة السافلة هي أحق بهذا بلا شك وأنهم يتبعون من يعني تكون له داعوة بغض النظر عن كونه بحقا ان مطلبا فهذا معنى قوله اتبع كل ناق لا يميزون الحق عن الباطل وبعضهم قد, وبعضهم قد لا يعذر والله الذي يعلم احوالهم ولا احد احب الي العذره غير من الله عز وجل وأثر علي هذا أثر مصهور يعني كما قال الختيب وغيره قد يكون قال هذا معبدالبر أيضا شهراته تغني عن إسناده فقد طلقاه العلماء بالقبول ورواه في كتبهم إن كان في أساني به ضعف ولكن شغرته كما قال الخطير تغني عن الإسلامية وفي قوله في الطبقة المتوسطة التي يمنشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين قول الذين لم يمعنوا في العلم يعني لم يتفقه حق التفقه حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى وهم العلماء الأكابة ولا تركوه بالكلية حتى يكون من أهل الطبقة السافلة الذين هم عامة على جهل وقد يكون بعضهم على الفطرة إذا لم تتذنى صفرته ولكن يتبعون كل ما عق لا يميزون فهؤلاء من أهل الطبقة المتوسطة إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة للولي أي من الغلماء الأكابر يفتي بفتاوى تخالف عقائدهم المبنية على الهواء التي أوقعهم فيها القصور في طلب العلم ماذا يفعلون كما قال علي بن قاسم هنا فوّروا إليه سهام التقرير ونسبوه إلى كل قول شنيع هذا حالهم الذي مراه في زمان عيانا بيانا فأنت هذه الأحزاب يصارت منشأ الفتن وأصل الشر في بلاد الإسلام سواء الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام أو التي لا تنتسب إلى الإسلام ولكنها التي تنتسب إلى الإسلام هي موضع بحثنا لأنها تتكلم باسم الإسلام ويبدعون العلم خطبهم وقراءهم ومنظرهم يدعون العلم ولكنهم لم يحصلوا من العلم ما يرفعهم إلى أهل الطبقة العليا إلى العلماء أكاد ولن يتركوا العلم بالكلية حتى يلحقوا بالطبقة السافلة والذين هم العوام فصاروا كحال المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم ذبذبين بين ذلك فلهم علماء ولهم يعني يطلق عليهم الجهل, الجهل على الإطلاق حصلوا شيء من العلم ولكن هذا العلم الذي حصلوه لم يرفعهم إلى مرتبة العلماء ولذلك إذا سمعوا كلامه فتاوى العلماء الأكابر في النوازل وفي الفتن لم يجبهم لأنه يخالفوا عقائدهم الباطلة المبنية على القصور في طلب العلم والذي طرتب عليها اتباع الهوى فصاروا يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله ومن أضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله و... ولم يكتفوا فقط بالتعني في أهل الطبقة العليا من العلماء الأكابل. بل صاروا فتنة لأهل الطبقة السافرة ف... فصاروا يغيرون فطر أهل هذه الطبقة ويصدونهم عن قبول الحق بتمويهات باطلة وبفتاوى زائفة حتى قامت الفتن حتى قامت الفتن الدينية على ساق وفعل هؤلاء من أهل هذه الطبقة المتوسطة إنما هو بغي فهم بغوا على الطبقة الأولى فاتهموهم بما هم مرآء منه فبغوا عليهم وكذلك بغوا على أهل الطبقة السافلة بطرويج الشبهات والتمويهات بينهم فصار بغيهم مركبا وصار شرهم لاحقا لأغلب طبقات الأمة ولذلك كانوا أشرا على هذه الامه من اليهود والنصارى وكانوا اضل من ايه من وهم الذين عليهم سيكون الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيما قاله في مقدمة كتاب الاستقامة والتي بيّن فيه أن من شأ الفتنة إنما يكون من البذل فكما قال رحمه الله تعالى نعم <تصفيق> قال يوم في الصفحة الرابعة والعشرين اكتب الاستقامة فصل فيما اختلف فيها المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع. إن هذا من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكثير والتلاعن والتضاهد وغير ذلك مم. فقال فقال بعد ذلك في الصفحة السابع والثلاثين وعالة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك ومن هذا الباب فيه المجتهد المصين. فيه المخطئ وفيه في مجتهد ومخطئ ويقول المخطئ باغا وفيه الباغي بغير اجتهاد الباغي من غير اجتهاد وفيه المقصر فيما امر به في ما امر به من الصبر هذه الاصناف ايضا تدخل في كلامنا السابق فقوله ويكون المخطئ باغيا ولكن المخطئ الباغي الذي هو من أهل الاجتهاد ليس آثما وإن كان خطأوه باغيا لكنه باغي غير متعمد إنما الإشكال في الباغي من غير اجتهاد وهو الذي يطلق على أهل الطبقة المتوسطة في كلام علي بن قاصم أنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد التي عليها الولماء والكبار ولا من الجهال العوام ولكنهم اجتهدوا على غير علم وبصيرة فبغوا فبغوا على العلماء وعلى العامة وكما قال الشيخ الإسلام بعد ذلك وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين يعني إن أعمالهم هذه وأقوالهم التي تسببت في الفرقة وفي الفتنة وإن كانوا ينسبونها إلى الاجتهادات الشرعية لكنها ليست من الشر وليست من الدين لأنها اجتهادات بنيت على غير علم كاف فصارت ذغيا محضا يأثم صاحبه ليست اجتهادا معذر به صاحبه وكما قال بعد ذلك <تصفيق> سواء كان قولا أو فعلا فكل ما أوجب فتنة هذه عبارة إن تحفظ كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين ومسواء كان قولا أو فعلا ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر في الفتنة ويصبر, و... ويصبر, ويصبر ويصبر ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له وفيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له وذلك نحنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم فإذا صبر على ذلك وابتقى واتق الله كانت العاقبة لهم كما قال تعالى وإن تصبروا وتبتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى لتنلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتبتقوا فإن, فإن ذلك من عزم الأمور فأمر سبحانه بالصبر والتقوى وحفى عليها لمن تعرض للأذى من أهل الباغي سواء كان هذا الباغي مجتهبا مخطئا مغفورا له أو مثابا أو كان مجتهبا على غير علم باغيا متعمدا للبغي. فهذا في حق أهل الحق الذين أصابوا الحق أن يصبروا على كل الطائفتين ولكن هذا الصبر لا يقتضي السكوت عن ذال ولكن المقصودة بالصبر أنهم لا يدخلوا في تقاتل يعني أن يصبروا عليهم فلا ينخرط فلا يعني ينخرطون ينخرطون يا قتال معهم او في اللعن الذي هو يعني لا يكون الا لاهل الكفر و قوم في فبهذا يعني تقضى على الفتنه بصبر أهل الحق مع بيان الحق وفي الجانب الآخر الباغون عليهم أن يتركوا باغيهم إذا تركوا باغيهم انقضت الفتنة وأما إذا احتمر باغي الباغين فعلى أهل الحق أن يصبروا على هذا حتى لا تزداد الفتنة فإن دخل أهل الحق في تقاتل مع أهل البغي هؤلاء من المجتهدين سوى كان اجتهادهم اجتهادا سائغا أو كان اجتهادهم اجتهاد اجتهادا غير سائغ فإن هذا مما يعني يضرم الفتنة أكثر ويزيدها اجتعالا نعم ولهذا تجد أن السفهاء من أهل هذه الطبقة لا يفقهون هذا الفقه الذي عليه هؤلاء الأئمة في الأعلام يخرجون كالهمج الرعاع حتى وإن كان بعض الحق معهم من ناحية أن بعضهم يدعي الدعوة للإسلام وأنه يريد هذا الخروج أن ينصر الإسلام وهذا حال الكثير من المغرر بهم من الشباب الضائع الذي يخرج معهم ولكن هذا لا يشفع لهم في هذا لأنهم بغوا فترتب على دغيهم هذه الفتن التي نعاني منها إلى أختنا فطال الشيخ الإسلام بعد ذلك فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين نعم نعم طيب نكتفي بهذا يعني وشايف اسلام كلام آخر أيضا يعني يمكن الموضوع نيسر ان اقراه في الاسبوع القادم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم طيب اا ونبدؤ اولا على أنه غدا قد طلب اخوانكم في ليبيا في مدرسه ابناء الصلف وهي مدرسة للذكور الصغار وفي مدرسة البنات عائشة هي للبنات طلبوا أن ألقي عليهم نصيحة وكلمة يعني تكون إن شاء الله بدا في الساعة الحاضية عشر صباحا بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا أسلوبارك. أحب أخوكم أن نبلغ بهذا حتى يعني لمن أراد أن يستفيد منها فليستفيد وهذه المدارس هي فمرق طيبة لأهل السنة هناك ويرجى منها أن ينشأ جيل صالح يعني نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله خيرا خلف بهذا الجيل الذي عانى من الفتن <تصفيق> ولعل الله أن يخرج منهم عالما أو غلماء ليس الله ببعيد من هؤلاء الذين يربون الآن في هذه المدارس يعني يغير الله بهم الأحوال وليس ذلك على الله ببعيد و... ونحن وإن كنا نعم نعلم, نعلم أنه ما من زمن إلا بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني أن نستسلم للشر أو أن نكون جبريين من هذا الشر ولل علينا أن ندفع هذا الشر بأقدار, بأقدار الله الشرعية وبالاجتهاد الذي أمر الله عز وجل به وليس يعني علينا <تصفيق> أن نهدي يعني العباد هداية السداد والتوفيق ولكن علينا بهداية البيان وهداية الإرشاد آه. والله هو الذي يهدي من شاء من عباده هداية التوفيق والسداد <تصفيق> وأيضا أبشركم أنه إن شاء الله نفتح مدرسة نحو هذه المدرسة ونحو هذه المدرسة التي ودأت في ليبيا الآن هنا في القاهرة في التجمع الخامس يعني إن كانت صغيرة في البداية ولكن نسألني باركة في جهة المقل أن تكبر وأن تكون يعني سببا أيضا في تنشئة جيل صالح والتي أنا أيضا اخترت اخترت اسما لها نحو بنفس هذا الاسم سميتها ايضا بضاري ابناء السلف ويعني يرجى ان تبدأ ان شاء الله الدراسة فيها يوم الاحد القادم هذا في منطقة التجمع الخامس وهي دار انشئت او استثبت على التكافل بين الاخوة وليست, وليست عليه على الربحية التجارية في حال دار الحديث السابقة التي كان يقوم عليها هذا الأخ حباه الله والذي أساء إلينا وأساء المنجس السلفي ولذلك أنا البيت تسفية له ولباره هذه ولعل هذه الدار الجديدة تكون خير خلف لها والتي انا حرست أن تكون لي فيها الإدارة الكاملة من كل الوجوه حتى لا يتكرر ما حدث في هذه الدار السابقة التي نحن أحسن نظرني فيها للأسف وهذا الأخ الذي كان يقوم عليها وسلمناه هذه الأمانة ولكنه للأسف لم يحسن القيام بالأمانة وحرط فيها وأساء إلينا وإلى المنهج السنفيه هذا الله عز وجل بهذا إن شاء الله ويعني الأمور تحتاج إلى طبعا بعض الوقت حتى تستقر الأمور في هذه الضارة وتسير على الوجه الحسن ونحن نجتهد في القيام بهذا نسأل أن لنا في أوقاتنا وفي جهدنا وأن يرزقنا فيما نقوم به وأن إن شاء الله يعني أبشركم أيضا أني قد انتهيت من يعني من مؤلف صغير وقد كنت تهتوه قديما وطبع قديما هذه عشر سنوات تقريبا لكني أعدت النظر فيه وزدت أشياء وغيرت أشياء وغيرت عنوانه أيضا وصار مؤلفا جديدا والذي سميته <تصفيق> آآ بتعليم الأبناء عقيدة السلف الصالح عقيدة السلف الصالح في توحيد وصفات وأسماء رب الأرض والسماء والذي أرجو من الله ترجل أن يكون يعني نافعا في هذا الباب الذي ما رأيت أحدا كتب فيه من قبل في بيان عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته بصورة ميصرة للأبناء لأبنائنا يعني من سن الخامسة تقريباً إلى ما يزيد على العاشرة يصلحوا أن يكون منهجاً مدرس لهم فإذا إن شاء الله ندرسه في هذه الدار من أبناء السلف وكذلك يعني في مناهج أخرى يعني انا أعد لها أسألة تيسير حتى تكون يعني مبراسا يقتضي به من أراد في هذه المدارس ويرب ويربون أولاد المسلمين على هذه العقيدة السلفية الصافية والمنهج السلفية الواضح هذا طبعا بجانب ما تقوم به الضار من الاعتناء بتحفيظ القرآن على القراءات الصحيحة وكذلك بتبريس السنة وبتحفير الأحاديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يبارك بهذه الأعمال وأن يجعلها سببا في تنشئة أجيال صالحة وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه عز وجل طيب. صلى محمد وعلى آله وسلم أجيب عن هذا السؤال سريعا كل <تكلم> ساعة <تكلم> خليها جادة من عقلاط في مساجدنا وأعمالنا أن من هذا الرجل الذي يظهر الله تعالى اعلم ان التحذير من هذا الرجل وامثاله من دعاه من بدع الاهواء واجبا على كل مستطيع لانهم صاروا امام العامه يمثلون المنهج السلفية فصاروا فتنة العامة وهم كما بينا في هذا المجلس هم يسعون إلى تغيير فطر العامة فمنهم من شاء الفتنة ومن شاء فذلك صار التحذير منهم واجبا على كل مستطيع على أن يكون هذا التحذير بأساليب تتناسب مع وقول العامة حتى يفهمهم حتى لا يكون التحذير أيضا فتنة لهم يعني علينا أن نحدث الناس على قبر رقولهم وأن نراعي أحوالهم في بالحق فإذا حذرتهم لا تبدأ في التحذير بأن تقول إن الحوينية مبتدع هكذا لأن العاملية لا يفهم لا يفهم هذا في أول الأمر بادي الرأي وخب يفهم معنى البدعة أصلا فتلتبس عليه الأمور أكثر ولذلك يبدأ أن يبين له وأن يفهم قبل أن يذكر له الحكم على هذا الحكم الشخص أو غيره بالابتداء من عدوين فيقال له إذا سأل أو إذا يعني اقتضت المصلحة البيان نحو ما ذكرناه في خطبة اليوم في فتوى الخويني الأخيرة هذه نقول له هذه الفتوى لا تمثل المناج السلفين وعلى خلاف مناج السلف لأن السلفة لم يكون هكذا ولا يرضون بهذا الخروج الذي يترتب عليه فساد في الارض ولذلك هذا الرجل يمثل نفسه لا يمثل منهج السلف ولا ينبغي ان ينسب كلامه الى منهج السلف الصالح هو بهذه الفتوى يخالف منهج السلف ويبين له شيء من الآثار أو الأحاديث المذكورة في بيان قرمة الخروج وفي بيان الشر الذي يترتب على ذلك الخروج ولا بس أن يذكر له نماذج أن تذكر له نماذج من هدي الصحابة والسلف في التعامل في الفتنة نحو ما كان من حال بن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وأبي سعيد من قدري رضي الله عنه ونحو هؤلاء من الصحابة وما كان أيضا من صنع الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة وأذن قد جمعت أغلبه في كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح وأيضا تجدون أمثلة جدا ونماذج مفيدة في كتاب الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظ الله تعالى المسمى بالإرهاب والإرهاب وآثاره على الأمم ونحو ذلك من الكتب النافعة لعلمائنا ومشيخنا التي تتعلق بها الباب فعلى طالب العلم أن يتفرقها في هذه الكتب وأن يحفظ ما تيسر منها من أحاديث وآثار حتى إذا خاطب العامة وحذره من نحو الحويني يقوم تحذيره مبنيا على العلم لا مبنيا عليه على الجهل لأن التحذير على جهل يفتن العامة أكثر أكثر مما ينفعهم إذا بينت وحذرت فعليك أن تتعلم قبل أن تتكلم مع الحرص عليه على الرفق بهذا العامة حتى يفهم وحتى إذا وجدت منه يعني شيئا من الجبل نظرا لجهله عليك أن تصبر عليه وأن لا تشدد عليه الأمور حتى لا ينفر منك وأنت تمثل السنة والسلفية الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله عليه وسلم الله